حسنًا حسنًا الحال موضوع القادم موضوع القادم موضوع القادم إن شاء الله نكون إلى نحاية ما وصلنا تلك والمقرر رسالي يسير يعني لا يحتاج تزيد عناء وتكلف لكن يحتاج تركيز ودفت نوع من الجو لا يحرص اللسان يذاكر الآن أولاً بأول إلا وصل الاختبار وإلا هو الضبط المقرر كوني لا نهات ما اتصلت الي ايش اختي فاطمه كيف اختي فاطمه اينك معي يقفل مالكي يقول كيف يقفل مالكي يقول انا بلا ايدي خلاص خلاص صار لها اربع ها المعاوضة في تعريف السبق معنا أخذنا المقتوى نقطه ايش الان المقتوى الاس ايش حد الكنتور الوارث يتحقق وجود الوارث وجود الوارث حاله وجود الوارث تحوث وفات وبعد قبات الان معنى امر نعم او ما في حكم اذا وجود اذا شروط تحقق حاله الوارث بعد موت المورث ولو لحظه أو إلحاقه بالأحياء حكما، في شابط الثالثه تحقق موت المورّف أو إلحاقه بالأموات حكما كالمنصف في شابط الثالث، أن Easthع dans l'islam, in refugee awakening يعني بأسباب الحكام الأرض حيثixe العلم مقصودة بالله؟ مقصود بأسبابH? أو التقاسية؟ لا، المقصود بالمقصود بآ Sir جميع اسباب الرفض وهي جميع احكام الاتفاق يعني التقصي كمل الاب كمل بها نعم كلها احنا بنغيبان غيمان المديد المطرح اه طيب اسباب الرفض كما المكاه نکاح وولاء ونساب سب اور پسکتا بنا تعریف اللکاح انہوں نے عطل الزوجیہ صحیح لم يحصل وطن ولا خد وقت ما هو الدليل عن التوارث به ویمی محصل التوارث به هل يورف هل يحصل التوارث بجانب واحد او اکثر ما هو الدليل اولا ما رجعت شئی رجعت او لا تعرف كم جانب يرد يحصل لأرث به؟ من جانب أخر هذه سبقت معنا كم جانب يرد؟ من جانب أخر من ثلاث جهات؟ من يعني؟ من من جهتين هذا خطب درس ما ادري الله سبحانه وتعالى قال لكم يستمر ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ابن يكون لهن ولد هنا والدور النقطه فذكرنا ابو النور قال لكم و لكم بعد وصيه من بعد وصيه فلو وصونا بذرصينا بها سينا بها سينا بها او دين ولههم ليسوا مالات ولا كل طور ولهن رزق مما تركتوا الا بيكم لكم مولى بل لم يكن لكم مولى كان لكم ولد فلكم لك فلكم لك فلكم لكم نقت فيتم نفس مولده فلقتمهم مما تركتوا لهم نتمت فلقتم فلقتم من ما تركتم عند الوصيه صورن على تعالى في الزوج لکشوارا جیسا على مدود الفرع الوالي فمن يحفظ الآية سيستوهر بسرعة الحكم الشرعي لإرث الزوجين والشرق الشرعي لإرث الزوجين فمهم يحفظ الآية لا بد من تركيز الثاني التوارض السبب لإسلام الإرث ما هو الثاني الثاني الولاء. الولاء الولاء وما الدليل على <تصفيق> التوارف الدولي؟ شباب أحفظ صالح <تصفيق> شبراني من الوراء ومن الباء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الوراء لمن اتقى حديث الاخر نبوي شيء قصه هذا هو الحديث لكن في الحديث الاخر الو الوراء رحمه رحمه الناس رحمه ما هو السبب الثالث من الاسباب اللي النسب بالنسبه قلنا ان من هذه الاسباب المتعدده نقول اكثر هو تابع ما ان كان منكه ولا ليست دائما المنكهه دوله او تصل بالوصال الزوجي هو الولاء قد لا يوجد لكن, لكن هو الأصل هو النسب هو الاسل نعم اذا النسب هو اقوى اسباب الدراس وذلك لعده من الاسباب والتوجيهات منها انه داء لا يزول بينما النكاح والولاء قد يحدث وقد لا يحدث اما النسب فبمجرد ما يولد الشخص يعرف منزلته من التوارث ادي يكون ابنا او بنتا ادي يكون احدا من ذلك من الاسباب اذا هو اقوى اسباب الدراس لانه داء لا يزول بخلاف النكاح فهما معرضان فالنكاح معرض للزوال وكذلك النكاح والولاء قد يحصلان وقد لا يحصلان قد لا يحصلان يعني قد يعتبر السيد رقيقها وقد لا يعتبر وكذلك قد ينكر الرجل هذه الماء وقد لا ينكرها بينما النسد دائم كذلك النسد يحجب الولاء والنكاح ويحجب الولاء حرمانا فإذا وجد شخص لنسف انه يحرم صاحب الولاء وإذا من حيث الاصل يعني من حيث الجمله قد تكون هناك بعض الاحكام قد لا يوجد فيها حرمات كذلك إذا وجد اذا وجد النكاح واذا اذا وجد بالنسبه للنكاح وجد النسب فانه يحجب النكاح نقصان فاذا وجد الفرع الوارث فان حق الزوج ينتقل من النصف إلى الربع كذلك حق الزوج ينتقل من الربع إلى الثمن وغير ذلك من الأسلاق سليمان غنام غنام هل العبد يرث سيدة؟ العبد؟ سبق معنا هذا الخلاف في المسألة هذه وعليه يعيدها اليوم أشهر تعالى نعم سبق معنا ان من من لكن ما هو اذا حل هذا هل او لا يحسو؟ لا يحسو فاذا طلقت لم زوجها كذا لیکن الزوج. اعتن بالتوريث للزوجه هنا يعاني من نقيد هكذا طبعا اللي كانت باين وكان ادخش <تصفيق> يعني فريد طب فيها تفصيل في القناه تفصيل طويل صلت عن طريق انا طلقتها ثلاث في حالة حالة. في حال هذه لا كان باين <تصفيق> الأولى قبل قليل يتبائل في حال صح في حال, في حال صح؟, صح في حال مرض نطوف إن كان أراد حمان النقل هذه عربة عقلات أرجح شخص خالح من قول المفهر إنها تلك إنها تلك كان لا تبقى قراءة يعني أراد إثنان من فإنها لا سبب. لماذا؟ لنقطع؟ لنقطع العقل. هل تزوجي؟ نعم. رسامة؟ نعم. نسد. طيب الغنام. باقي ينفسه على الآخر. كيف؟ مع ضبط الشريعة. طيب. شو الحل؟ تمام. ماذا؟ أبو مالي سن يحضر عدر مدرسيها نعم على كل حال سيكون هناك إن شاء الله شيء تعور لكن الدرجة الآن نعلم تعور يعني لم تجد إجارة الصحيحة طيب يعني ما سبق الدراسة وما سبق معنا محضرات في الأسبوع الماضي يعني نحن أخذنا أركان الهد شروط الارث ثلاثه واسباق وارث ومورث وحق فهو وارث ومورث وحق موقوت فاذا انتهى احد هذه الاركان بحيث لم يوجد الوارث او لم يوجد المورث او لم يوجد الحق المورود فهنا لا توارث هنا لا توارث وشروط الارث ثلاثه سبق ما عن التعليق تم انه ما يلزم العدم عدم العدم ولا يلزم من من ولا على ذلك ب شرط الطهارة من الحدث للصلاه فاذا وجدت الطهارة من, الطهاره من الحدث اذا عدمت الطهاره من الحدث عدمت الصلاه حتى وان اتيت بصوره الصلاه واذا وجدت الطهاره من الحدث اتوجد الصلاه لا يلزم ان فقط يصلي لا يصلي قد يصلي وقت لا يصلي نعم قد, قد يكون وقد يصلي وصلاته غير صحيحه وغير مقبوله لكن ليس لعدم لي هذا الخطا انما لعدم شرط آخر او لعدم اتيان بركن من اركان الصلاه او نحو ذلك من الامور الاخرى اذا ما يلزم العدم ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الالف تحقق حياه الوارث بعد موت المورث ولو تحفظ او الحاقه بالاحياء عقما الشرط الثاني تحفظ موت مورث تحفظ موت مورث او الحاقه بالاموات عقما كالحال المفقود كالحال المقتول الشرط الثالث العلم العلم بمقتضى التوارث يعني العلم باسباب التوارث وما يعرف به كم يله هذا الشخص ولا يرث ذلك من الامور التي لا بد للحاكم بالمراد ان يعرفها فالشرط الاول تحقق حياه هذا متعلق بالوالد تحقق موت المورث متعلق بالمورث المتوفى وعند بدء التوارث يتعلق قاضي الذي يحكم او يقسم الميراث واسباب الميراث سبق معنا ان منها اسبابا متفقا عليها ومنها اسبابا اختلف فيها يا فلاسبه متفق عليها ثلاثه النكاح بدليله الله جل وعلا وهو عقد الزوجيه الصحيح وان لم يحصل وطء ولا خلوه فخرج بقول العقد الزوجيه الصحيح ما لم حصل الوطء بدون عقد فهنا هذا اما ان يثبت وطء شبهه او وطء محرم هذا لا علاقة له بالميراث لا علاقة له بالميراث اطلاقا حتى ان واطئ مع انه يلحق الولد بهذا الشخص الواطئ الا انه, إلا أنه لا يترتب عليه ميراث هذه الزوجه من عفوا لا عليه ميراث هذه الموضوعه من واطئها خرج بقولنا عقد الزوجي الصحيح العقد الفاسد فيما لو عقد عقدا فاسدا بحيث مثل العقد بدون ولي قال اني فسخا ان لم ذلك حق الا بوليه بدون ولي عقد فاسد لو قالت المراه زوجت وكان اخي انا قبل هنا عقد فاسد لا يحصل به توارث لا يحصل بتوارث لانه ليس بعقد حتى ولو لم من هذا من هذا العقد وطء ولا لو قال الولي لطالب النكاح زوجتك التي فلانة فقال قبيلت ثم توفي الزوج هنا تريثه المرأة وكذلك إذا توفيت المرأة في هذه الحال يريثها الزوج يريثها الزوج مع أنه لم يحصل وطء ولا خروة بل قد يكون لا يحصل بينهما أي لقاء أي لقاء ثم بعد ذلك الشرط وتكلمنا في, في أثناء هذا السبب تكلمنا عن ميراث المطلقه اذا حل النكاح بالطلاق فهل ترث المطلقه او لا ترث طبعا الشيخ ذكر عندكم تفصيل ثلاث حالات وممكن ان تختصر كما سبق معك في الدرس السابق اختصرناها الى حالتين فقلنا المطلقه اما ان تكون مطلقه رجعيه او بائنه فان كانت مطلقه رجعيه فانها ترث زوجها بالاجل تارف زوجها طبعا المطلقة الرجعية ما هو ضبطها هو من يملك الزوج مراجعتها وهي من طلقها طلقة أو طلقتين ولم تخرج من العدة هذه هي مطلقة رجعية فمتى ما, طلقت فمتى ما زالت في العدة أو متى ما كانت في العدة فإنها وارثة ويسلق عليها أنها مطلقة رجعية فإذا انقضت العدة هل يسلق عليها أنها مطلقة رجعية نعم لا يحصل عليها انها مطلقه رجعيه اذا المطلقه الرجعيه والفه اتفاقا النوع الثاني او القسم الثاني المطلقه البائنه والبينونه اما ان تكون بينونه كبرى وهي او بينونه وهي البينونه الكبرى المطلقه آخر ثلاث تطليقات الطلقه الثالثه المطلقه الطلقه الثالثه هذه تبين من زوجها بينونه كبرى فلا يجوز لزوجها ان ينكحها الا بعد ان ينكحها زوج آخر كما قال جل وعلا فانطلقها ثلاثه حل يعني فانطلقها يعني الطلقه قال الله تعالى طلاقوا الثلاثه ليس لكم الا فلا تحل له يعني لا تحل فلا تحل حتى تنكح زوج غيره ثم قال جل وعلا فانطلقها يعني فإنطلقها الزوج الآخر فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظنّا أن يقيم حدود الله فلا بد أن يتزوجها زوج آخر ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطلقها ويطلقها بعد أن يطأها, بعد أن يطأها فإذا طلقها بدون وط فهنا لا يحصل التحليل وهذا وجه كوني هذا هذه البينونة بينونة كبرى فإذا طلقت وانتهت عدتها من الثالث جاز للزوج الأول أن ينكها أن يعقد عليها عقد النكاح والبينون الصغرى هي التي... <تصفيق> نعم، هي التي طلقت طلقة أو طلقتين وإنقضت عدتها فهذه يجوز لزوجها أن يعقد عليها عقدة جديدة دون... دون... دون اشتراط أن يتزوجها زوج آخر كذلك إذا طلق غير المدخول بها طلقة واحدة فإنها تبي من بمجرد مجرد التنفذ بالطلاق ولا يشترط ولا لها عدة فتبين منه مباشرة هذه البينونة إما أن تكون بينونة صغرى أو كبرى كما سبق فالبينونة بكافة أنواعها هذه هي المرادة بقولنا بائن إذن القسم الأول مطلقة راجعية والقسم الثالثاني المطلقة البائن بنوعيها البينونة الكبرى والصغرى البائن لا تخلو متهالي لا تخلوا من حالين الحاله الاولى من قلنا عن يطلقها في حال السفه الصحه فهذه ها لا تلت باتفاق اهل العلم ان يطلقها في حال السفه هذه لا تلت باتفاق اهل العلم صوره هذه المساله اذا طلقها وهو صحيح لا يعني ليس به اي مرض ثم انقضت عدتها فلما انقضت عدتها وحاضت الحيضه الثالثه انقضت هنا بانت منه بانت منه ولم يجوز له يعني لن له اي شيء من احكام من احكام الزوجين فهنا تبين منه تبين منه بينونه صوره نقول إذا كان وقع الطلاق في حال الصحة ثم توفي, ثم توفي بعد, بعد انقضت انقضت عدتها فهنا لا تترك حقوق لا ترث بإجمع أهلهم الحال الثانية أن يطلقها في حال المرض أن يطلقها في حال المرض طبعا يلحق بالحال الأولى أن يطلقها في حال الصحة ما إذا طلقها في حال مرض ولكن هذا المرض ليس بمخوف فكما لو طلقها في حال مثلا صداع أو أي شيء من الأمراض التي يرجع شفاؤها والتي لا يخاف منها الموت او طلقها ويدرب منكسرة أو, من أو رجله أو نحو ذلك او به جهوح وكل هذه الأمراض يرجى شفاءه فنقول في هذه الحال هذه ملحقة بالحال الأولى لأنه طلقها في حال صح أنه طلقها في حال صح الحال الثاني يطلقها في حال المرض المخوف يعني الذي يخاف منه تلف الموت ففي هذه الحال نقول هذه الحال أيضا لا تخلو من حالين اثنين الحاله الاولى <تصفيق> ان يكون متهمًا او نقول نبدا بكونه غير متهم ان يكون غير متهم بقصد حرمانها من الميراث أن يكون غير متهم بقصد حرمانها من الميراث كما اذا دلت القرائن الواضحه انه لا يقصد من هذا الطلب حرمانها من الميراث صوره هذه مساله ما إذا اصابه المرض المخوف وقد علق طلاقها على شيء فقال ان مثلا خرجتي من الدار فانت طالق او ان هذا الفعل او منكر معين او ما قال انفعلته فعلته فانت طالق ففعلته في مرض الموت نقول هنا هل هو مستحب فصل مالها من الدراهم والسلع ليس للمتعدي ليس للمتهم فاذا انقضت عدتها وتوفيت فطلق في هذه الحاله لا تترك مطلقه لا تترك من لا تترك من نہیں الآلی حال ان يكون متهم بقصد حلمانها من الميراث كما اذا صرح لها وقال طلقت في بقصد حلمانك من الميراث او صرح لباغذ ولدی فقال سأطلق امكم لأحرمها من الميراث حتى يتوفر الميراث لكم فهنا تصريع وهنا اظهر اظهر هذا الامر فنقول هو يقصد حلمانها من الميراث وبذلك فنقول نعامل بنقي قصده يعامل بنقيضه قصده سبق مع نساق الخلاف في هذه المساله ان فيها اربعه اقوال طبعا القول المرجح هو انه يعامل بنقيض قصده فتورث فتورث منه فتورث منه وقبل ان سبق معنا ايضا ذكرنا بعض مسائل الاتفاق في هذه المساله ولا لا طيب طيب اذا هذه مساله فيها بعض المواضع المختلفه اتفق اهل العلم على وقوع الطلاق عليها اتفق اهل العلم على وقوع على المراه لكن الخلاف انما هو في توريثها من عدم توريثها اتفق العلماء اتفق على وقوع الطلق على المراه وانما الخلاف في توريثها انما الخلاف في توريتها. وهذه مساله ناقص كان فيها هنالك اعيد مره ثالثه واخره اقول اتفق ابو العلم بشان المطلقه المطلقه سواء كانت آه آه سواء لكان متهمه بقصد حرمانها من الميراث او لم يكن متهمه بقصد حرمانها من الميراث اتفقوا على ان الطلاق واقع عليها الطلاق واقع عليها لان الطلاق يقع من الهازم يقع من الهازم والمتلاعب فهذا من باب اولى وقوع الطلاق من هذا الرجل من باب اولى لانه قاصد للطلاق وليس بهازل في وليس بهذا الفي قد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جد وهن جد وهزلهن جد الطلاق والطلاق والرجعه النكاح والطلاق والرجعه والرجع وهذا لا يقل رتبه عن الهزل هذا المطلق الذي يقصد حلمان امراتي لا يقل رتبة عن ايش عن الهازل ايضا اقول اتفقا اهل العلم على انه على انها لو ماتت قبله فانه ايش لا فانه, لا فإنه لا لا رجعية. رجعية ما فيها كلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكلام هنا في المطلق على الباء الكلام في المطلق على الباء اقول اتفق اهل العلم وهو في مرض الموت ها طلقها في مرض الموت أو في غير مرض الموت طلقها في مرض الموت او في غير مرض انطلت عدتها فانها قبله فانه لا يرثها فانه لا يرثها واضح اعيد اتفق اهل العلم على أنها لو ماتت قبله فإنه لا يريفها وهذا يشمل ما إذا طلقها في مرض الموت أو في غير مرض الموت طبعاً الكلام هنا في ايش في الرجعية أو في البائل في البائل أما الرجعية فهي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات تريفه ويرفها إذن لو ماتت قبله فإنه, يريفها فإنه لا يريفها لا أضراد الرجعية ما في شكل الرجعية يلتها وتلتها إذن لو, لو ماتت قبله فإن لو ماتت الباء قبل الزوج قبل مطلقها فإنه لا يلتها لماذا لماذا لا يلتها <تصفيق> صلع <تصفيق> القطاع, القطاع الزوجية مثال هذه الصورة مثال هذه المسألة الاتفاقية لو طلق الرجل امرأته في مرض في مرض غير مخروف أو في حال صحة ثم انقضت عدتها هنا قلنا الطلاق واقع عليها هل توفيت قبله توفيت قبله هنا هل يعرفها أو ت... لا يريتها لا يريتها القطاع الزوجية لو طلقها في مرض الموت المخروف حكم الأطباء بأن هذا المرض لا ينجو منه غالباً لا ينجو منه في العادة ثم انقضت عدته يعني آه أتتها آه ثلاثة قروب وانتهت عدتها ثم توفيت قبله توفيت قبله هل يرثوها أو لا يرثوها؟ لا يرثوها لانقطاع الزوجي طيب لو توفي قبلها هو خليدو. ها؟ خليد. خليد. خليد. خليد. هذه المسألة هي التي محن خلاف والتي سبق مع الترضيح أنها ترثوه واضح من اقوال اخرين انها ترث واضح هذا واضح او في اشكال واضح ما في احد ها ترث بالماضي كل ثالث كل ما لو تخيره مات قبلها لو مات قبلها لا ترث لو مات قبلها وقد انقضت عدتها فلا يرثها القطع الزوجيه صح انقطع الزوجيه بخلاف ما اذا مات هو ب... ابي ب... <تصفيق> مثلا لو مات قبل. <تصفيق> قبل. قبلها مثلا لو مات قبل قبل الزوج المطلق فلا يرثون القطع الزوجيه طيب قبلها هل يرثها هل او لا سبق مانا يعرف الزوجه هي الزوج كذا الزوجه والزوج هو سبب هو الزوجيه عقد زوجي هنا inverse relationship عقد زوجي ومثلت انه لو عملنا هذا الفصل يعني عليه فهو ولا ثلاث تعمل شنو القطع الزوجيه عقد زوجي طيب طيب يعني كانك تقول ننظر الى صوره الطلاق نظر الى صله الطلاق وان الرجل اوقع عليها الطلاق فوقع عليها الطلاق وانقطعت الزوجيه وبناء على ذلك نقول في القطع النفس نعم اقول هذه المساله هي طبعا عوده الى المساله السابقه عوده الى الخلاف كانت تكون الراجح هو مذهب الشافعيه لأنهم قالوا لا ترثهن انقطاع لا ترثن الزوجيه لكن نقول هذه المساله او شيء وقع فيها ما هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنه فقال ورى رحمان بن عفاد رضي الله عنه تماظ ببت الأصغر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها في مرض أنه تشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع فكان كالإجماع أيضا القاعدة الشريعة أن, أن, أن, أن الزريعة تسد أن الزريعة تسد وأن من أتى بشيء في الظاهر وهو يريد به نقض الحكم الشرعي او عدم الهزام الحكم الشرعي فإنه يؤتى بذلك الحكم الشرعي ولا أدن على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ومرتكبة اليهود فاستحلوا محالم الله بأدنى الحيا فهنا من, استحل من أراد أن يستحل محالم الله أو ينقض أحكام الله خرعية فإنه يرد قصده ويفضل قصده لأن هذا قصد فاسد مناقض للشريعة وأيضا هناك أذلة كثيرة تدل على أن الشريعة تنظر إلى المقصود ويترتب على المقصود التصحيح والإفساد ويترتب عليه الحل والحرمة يترتب عليه الحل والحرمة فمن عقد عقدا ونوى به الرباء قصد به الرباء هنا إذا علمنا أن قصده الرباء فنقول عمله محرم وعقده إيش عقده فاسد عقده فاسد و باطل لأنه قاسد لیدربا و ذلك لقال مبید صلی اللہ علیہ وسلم انما لأعمال بالنیات و انما لكل امرئ منو. ملو وهذه المسألة مفصلة تفسیلاً كثيراً في كتاب شیخ صلی اللہ علیہ على قطران التحليل فقد استوعب هذه المسألة و ایضا منقین في اعلام الموقعين يعني استوعب موضوع من قصد قصداً فاسد يقصد به منقلة احکام الشريعة هل يفسد هذا العمل او لا يفسد قاله ان هذا العمل فاسد وباطل <تصفح> لانه مناقضه الشرع طيب اذا القول الاول هو قول الشافعيه ان انها لا ترث وانقطع الزوجيه القول الثاني انها ترث ما دامت في العده ها ما لم تلت قول الحنفيه لا فيه الفرق بين القولين بين السويد يقول لك الى البانث والرجعي متفق على سواء بدنا نفصل او لا مثلا في صورة ما اذا طلقها ثلاثا ما اذا ثلاثاً هنا يتبين بين الحنفيه ف الحنفيه يقولون تلف ما في العده لو لا لو طلقها ثلاث لو في العده اذا طلقها ثلاثا في مرض الموت وكاله المتهمه بقصدي حرمانه من الميراث فهي تترتب بين الشافعيه لا تترتب لا لانها نعم لانها تبيين من هذه بينونه كبرى طيب وش بينونه الكبرى بمجرد اطلاق ثلاثه ولا ثلاثة طبعا الامر معلق لا بد لها من العده لكن اذا طلقها ثلاثه هنا تبدا احكام بينونه الكبرى طيب ها الان من خلال الباء اينه خلال الباء انا في الباء وليس في الراجع بين القولين الفرق بين القولين قول الشافعي والاثناف طب الحنفيه الفرق كما قلت قبل قليل الفرق في العده في مثلا الباء بين امره المطلقه ثلاثه المطلقه ثلاثه على قول الشافعيه هل ثالث اولى اتارث؟ ها؟ لا ثالث للحصول بينونه بينما على قول الحنفيه ها ثالث ما دام تدخل هنا في, في بينونه كبرى يختلف الحكم فتكون بينونه كبرى اذا طلقت ثلاثه هنا تبدا احكام البينونه ليس له ان يا طه عليه السلام ان مثلا ليس له بينونه بينونه القبله قصدك ولا الصوره اي اما تحصل الطلب او الطلب الطلب عاديه ما في طلب ما هي بينونه ليس في بينونه طيب طلبها تلقى واحد او ثلاثه نعم هنا بينونه طيب, طيب شيخ. طلعت يا شيخ بينونه يعني حدا في اسئله يا شيخ والله ما في اسئله يلا لان عندنا درس اليوم طيب حنفيه الشيخ يقولون لو طلبها ثلاثه ايه امتى تعتبرها تالفه لو الحنفيه لو طلقت رغوه لفت عدت وقتين ايوه اه ده يكون في العده نفس العده متري الحنفيه ايه, إيه, إيه إن لا النايح أي. له او الاجتماع او هينا. كيف ترين من هي اي باع يعني هل الباص العده على شيء هم هم يقيسون اللي شو من هي في العده على الارجعيه فيقولوا ما في العده فانها فيها شبه بالارجعيه ولذلك فانت اما اذا قرت العده فلا تنهيه ناحيه الميراث ها من ناحيه الميراث فقط من ناحيه الميراث اما بقيه الاحكام البينونه فهم يوافقون خلافه كله في خلاف المستحب بفسخ الحرمه نعم المتهن بفسخ الحرمه طيب اذا نقول قول الشافعيه انها لا ترف بانقضاء العده لانقطاع... لانقطاع الزوجيه القول الثاني قول الحنفيه انها ترف ما دامت في العده فاذا انقضت العده لم ترف قول الثالث وهذا الحنفيه, الحنفية. قول الثالث انها ترف حتى ولو خرجت العده حتى ولو آآ آآ حتى ولو خرجت العده حتى ولا خرجت العدة ما لم تتزوج في آخر أو ترتد لذب الله ففي الحال لا تنث لأنها إن تزوجت في آخر وورثناها فإنهم سيترطل على توريث امرأة من زوجين في آن واحد, واحد وهذا قالوا خلاف الإجماع القول الرابع قول المالكيين وهم, قا... وهم الذين قالوا تلهم تال... مطلقا سواء كانت في العدة ان خرجت العده سواء تزوجت باخر ام لم تتزوج ام باخر هذا مذهب المالكيه وهو وسع الامر فهو اوسع المذاهب في هذه المساله وسبقنا على ان نضرح منها ان نقول بقول الحنابل او نقول بقول المالكيه وكلا القولين له قوته محل من النظر طيب السبب الثاني كيف <تصفيق> حصل الخلاف بين المالكيه والاحناي نعم وهذا ما اجاب به المالك فقالوا قصدي كيف حصل اجماع حصل اجماع المالكيه رغم هذا وهذا ما اجاب به المالكيه فقالوا لا اجماع في المساله يعني المالكيه قال لا اجماع في المساله والذريعه بذلك انه حصل حصل خلاف فيه ولذلك خلاف بناء عليه فلا نقول فنا قلنا في المساله في المساله وهذا السبب الثاني من الاسباب ترى لازلنا في المراجعه لكنها شفت لا يعني ها لو وقفنا على اقوالها او وقفنا عليها انا انا انا انا ما اخذنا المحاضره ما اخذنا الاقوال لا, لا. لا. اجي اخذنا رموز كلام ايي يقول انه يشحن الدهن الاصطر الى الولاء والنصر اي نعم ولا منحصل فيه ما كان عندنا محاضره واحده صح اخذنا الى درس المطلب طيب طيب وقع عندي اجتماع لأنه في محاضرة هذة أعطينا ذكرت الأقوال طيب, طيب الأقوال واضحة الآن؟ شكرا أنا أتحنا بل ما لم تتتزوج طيب متى يحق له الزواج؟ بعد أن تستلم الإب أو بعد أن يقصم أو بعد لا يحق له الزواج من حين ما هو الضواج؟ لا من حين انتهاء عده يحق له الزواج لكن انت زوجت انقطاع حقه في المرأة ماذا يحق لها أن تأخذ الميراث وتتزوجه؟ تأخذ الميراث وتتزوجه؟ إذا أخذت الميراث تتزوجت؟ بالاستلام أو بالتقسيم أو بالتقسيم حتى أن تقسيم يستمع سنوات ما يقسم قصتك هلّه هلّه هلّه هل نقول بأن الأمر معلّق بتقسيم الميراث أو بمجرد وفاته؟ لأن الإرث تقع الملك له سبيل على سبيل على سبيل المباشره مجرد ما يتوفى الشخص يحصل بالارض يظهر الله اعلم ان الامر معلق بالوفاه الامر معلق بالوفاه فاذا توفي حصل الارث واستحقت بقيه التقسيم التقسيم لو تاخر فهذا لا يضر لكن لو تزوجت باخر قبل الوفاه فنقول في هذه الحاله نعم قبل وفاة الدخول ها اي في هذه الحاله لا تستحق الميراث نقول الحلو لا تستحق الميراث او تزوجت باخر قبل او ثم توفي يعني شخص طلق امراته وانقضت عدتها وهو متهم بقصد منعه من الميراث في مرض الموت طلقها في مرض الموت ثم انقضت عدتها وتزوجت باخر فلما عقد على الزوج الاخر توفيا المطلق الاول ها نقول هل ثلث او لا ثلث لا ثلث لانها تزوجت باخر انها تزوجت باخر لكن لو توفي لو طلقها وانقضت عدتها ثم توفي وهي قد انقضت عدتها توفي فنكون في هذه الحاله استحققت الميراث استحققت الميراث فهو متزوجه بعد وفاتي فانا اقول في هذه الحاله الميراث حق لها وانما الامر يرجع للتقسيم ان الفقهاء يقررون ان ملك الميراث يحصل بمجرد الوفاه وهذا لعل يمر معكم في الله تعالى في الوصايا كتب الوصايا حتى لو حتى لو لم تفسر اي حتى لو لم يفسر يحصل يحصل بمجرد الوفاه ولذلك فلو نما المال لو كان مثلا لو كان ارث مواشي كان الالف مثلا 40 ماشيه ثم نمت هذه ال 40 وصارت مثلا 80. نقول هذا النماء لمن الورثه هذا النماء للورثه كل له بحسب ميراث بحسب ميراث يدل على ان الميراث يحصل له بمجرد الوفاه مجرد يعني الملك يحصل له بمجرد الوفاه طيب هذه اشكال في ما سبق اقوال هل في اشكال, إشكال؟ بينونه الصغرى ما هي هي بينونه الصغرى هي من طلقت طلقه او طلقتين وانقضت العده هذا الصغرى <تصفيق> ف, <تصفيق> ف... وأيضاً لو طلق غير المدخول بها طلقه واحده فهذه بينونه صغرى فتبينوا بمجرد التصليم وجميع إسنانات ولا عدة تعليم طيب. ما؟ إذا مطلقة ثالثة في عندها إذا طلقة آج طلقة ثالثة فهذا عدة مما؟ مما رأى إذا طلقة ثالثة لا إذا طلقة أصبح طلقة واحدة خاصة ولا تحدث إذا طلقة طلقة واحدة أو طلقتين أو يعني مطلقة ثلاثة لها بدلها من عدة ولا يجود إلى هاتف تزول قبل العدة وإن كانت بينهنا الكبرى أيه. إذن أعيد الأقوال مرة ثانية على سبيل السرعة فأقول اختلف أهل العلم في المطلقة البائنة سبق معنا أن المطلقة إما أعلى نوعين إما أن تكون مطلقة الرجعية وهذه وارثة بالاتفاق وإما أن تكون مطلقة بائنة بائن وهذه, وهذه لا تفلو من حالين إما أن يكون متهماً بقصدي إما أن يكون في حال الموت مرض المخوف او في حال غاب مرض المخوف فنقول ان كان الطلاق وقع في مرض المخوف وكان متهم بقصد حرمانها من الميراث فهذه وارثة فهذه وارثة على الصحيح وان كان الطلاق وقع في مرض في غير في مرض غير مخوف فنقول الطلاق واقع عليها لا اشكال وانما الكلام في الميراث فهيا یہاں تر لے کتنی ماحول گا ناف الشيخ قسمها عندكم المطلقات ثلاثة أقسام وكل التقسيم هذا يعني أضبط وأسهل إما أن تكون البالي سواء بينون الكبرى أو صغرى ووقع الطلاق في حال الموقع أو نبدأ سہارا على انها لو مات اتفقنا ما هذا الحرم؟ لا لا يا ريت سماها لا الزوجي من غير سبب توريثه مؤنه لسبب يجب توريثه منها الحالة الثالية الأمر الثالث الذي هو المسألة الخلافية اختلف الفقهى فيما إذا مات مات هو قبلها مات قبلها على أربعة أكوال واحد القول الاول مذهب الشافعيه انها ترث انتهاء الزوجيه القول انها ترث ما دامت في قول الحنابل ان ترث ولو خرجت العده ما لم تتزوج باخر ما لم تتزوج باخر القول الرابع قول المالكيه ولو خرجت في اخر على تسولتك باخر, بآخر. من حين موت المورد لماذا يفرقون بين بالمتد... التي التي تزوجت والتي لم تتزوج التفريق بين من تزوجت ومن لم تتزوج قالوا انه لو ورثنا المتزوجه فسيترتب عليه توريثها من زوجين وهذا ممنوع بالاجماع سيترتب عليه أن توظف من زوجين وهذا ممنوع بالإجماع وبناء على ذلك نقول يسقط حقها بزواجها يكون إلثها الزوج الثاني لا من الأول هذا هو التعليل الذي علّلوا به قد ثلث من زوجين في حالة واحدة قد من زوجين في الأصل قالوا هذا يعني هذا التعليل في هذا المسل أنها لا ترت في حال واحدة من الزوجين قد ترت من الزوجين في حالين ثنتين أو في وقتين مختلفين لو توفي الزوج الأول وانقبت عدتها ولم يطلقها فترت ثم تزوجت بآخر فتوفي عنها فترت مجرد وفاته فقد ترت من الزوجين لكن في وقتين مختلفين لا في وقت واحد طيب السبب الثاني من أسباب الميراث الولاه الشيخ. الشيخ ذكر المولى عبد ردع السافعيه هل يصلح ان يكون دليل للحنابلة سياتي معنا ان شاء الله هذا في وقراء نقرا نقرا طيب الولاء السبب الثاني من اسباب الميراث الولاء هو يطلق على اللغات يطلق على عدد من المعاني ومنها السلطه والنصره ومن ذلك قول الله جل وعلا الله ورجال الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم خالدون هو الناصر والمعين والناصر وال معين والولاء يقع به او قبل ذلك دليل على استوائق الولاء النبي صلى عليه وسلم ايش إنما الولاء لمنع إنما الولاء لمنعتق وجاء في حديث آخر الولاء لثمة لثمة النسر بمعنى المرسلة واتبار كنحمة أمسر والولاء في الاصطلاح هو عصوبة سببها نعمة معتض على رقيقه بالعثم الولاء عصوبة سببها نعمة سببها, نعمة سببها نعمه المعتق على عتيقه او على رفيقه بالعتق إذا العصوبه يعني الارتباط بمعنى الارتباط بين المعتق وعتقه سبب هذه العصوبه والارتباط هو نعمه المعتق على هذا العتيق بالعتق ونعمه المعتق على عتيقه بالعتق والذي يرث بالولاء قوى المولى المعتق او المولى المعتق وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنفُسِهِمْ انہی لعصبات ثلاث انواع عصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه مع الغیر وستیتی معکم شرطانا في المستوى مقادم انواع العصبات تقسيمه لكن المراد هنا ان الارث في الولاء انما هو للمولا فقط وعصبته المتعصبين بأنفسهم بمعنى العصبة المتعصبين بأنفسهم يعني الذين نالوا العصوبة بسبب قربهم من الميت وهم من الذكور وليسوا من الإناث خلاق العصبة بالنفس أو مع النفس فهذه, يدخل فهذه للإناث وليست للذكور فهذه للإناث وليست للذكور أصبحت ایدن العصبہ بالنفس ستاتی معکو ستاتی معکو نا نخوض في تفاصیل العصبہ لانها طويلة الكلام فيها طويل لكن المراد ان الوالف في الولاء انما هو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم هل يقع التوارف في الولاء من جانب واحد او من جانبين اثنين يعني هل ينف المعتق فقط دون, دون الرقيق المعتق او أو يريفان من البعض <تصفيق> هذه مسألة محل خلاف فإذا أهل العلم فالجمهور على أن الإرث في الولاء من جانب واحد وهو جانب المتفضل بالعتق المتفضل بالعتق فإذا مات الرقيق وليس له وارث إلا مولاه الذي أعتقه فإن المراث ينتقل إلى مولاه الذي أعتقه طيب لو مات السيد وليس له وارث ولا نجد الا هذا الرقيق الذي كان رقيقا واعتقه هل سيد هل يرث الا يرث على قول الجمهور ليس بوارث على قول الجمهور ليس بوارث والقول الثاني في هذه المساله ان التوارث من جانبين ان التوارث من جانبين وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه حيث يرجح ان السيد يرث وكذلك الموله المعتق يرث فلو توفي السيد وليس له وارث الا مولاه الذي اعتقه لان الموله يطلق على المعتق وعلى العتق ما يطلق عليه مولا فاذا توفي السيد وليس له وارث الا مولاه الذي اعتقه في هذه الحاله نقول يرث هذا الموله العتيق يرث هذا الموله العتيق واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث ابن عباس ان رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك وارثا الا مولاه الذي اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراث اعطى النبي صلى الله على كل حال هذه الحديث متكلم في مختلف في صحته ولذلك فالجمهور قالوا بعدم بعدم انتهائه لان هذا حديث متكلم وفي وليس بصحيح ليس بهذا ومن صححه ابن عثير ومصحح حديث بن عباس يقول لا بدا ان يقول بمقتضاه وهو انه من الجانبين السبب الثالث لاسباب الميراث هو النسب هو الاتصال بين انسانين او بين شخصين بولاده القريبه او الإبل من النسب أو من الولاء أو من النكاح من النسب والأب من النسب والجد من النسب إذن النسب يشمل الأصول وهم من ينتمي إليهم الشخص الأصول وهم من ينتمي إليهم الشخص وهم الأباء والأمهات وإنهال و يشمل الفروع وهم من <تصفيق> <آه تصفيق> نظر البنات واسطی تفصیل حاد الکلام اللہ محمود من یشمل وہ ابوئی الشخص وإن علم ينتمون إلى أبوي الشخص الإخوة سواء أشقة أو إخوة لأب أو إخوة لأم كذلك الأعمام وإن علم الأعمام وإن علم وأبناؤهم وإن نزلوا هؤلاء كلهم من النسد أو من النكاح أو من الولاء من النساد إذن النسد هو أقوى الأسباب كما سبب بذلك لانه دائم ومستمر بمجرد ما يولد الشخص يعرف نسبه ويعرف موقعه من البراه يعرف اه هو بنن الاخ او بنت اخ وذلك الولاء والنكاح وهما لا يحجبان و اكثر الاحكام في الفرائض تتعلق باحكام النسب تتعلق بهذا السبب الذي هو النسب ولذلك اقوى اقوى بسم الحمد لله رب اللهم صل و على نبينا محمد وعلى قال و الله تعالى المبحث الثاني في بيان اسباب الاف وفيه مسالتان المساله الاولى التي سبق النظر عليها الشورى فخانمها الشيء في اللغه جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه وقال فكنت اذا زي حي يعتمد عليه وركنه الاصيله ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به الوقوع في الصلاة رقم جزء منها ولا توجد الصلاة إلا به ويرى بعضهم أن الرقم ما لا بد منه لأصور الشيء سواء كان جزءا منه أو مقتصا به والإذن له أركام ثلاثة لا يتحقق إلا بها وهي أولا المورث وهو الميت او الملحق بالأموات حكما ثانيا وارث وهو الحي, بعد المو... وهو الحي بعد المورث أو, الم... أو الملحق بالأحياء ثالثا حق موروث وهو الترك فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إذ أسباب أو المبحث الأول في بيان شروط والمبحث فيها, فيها من ناحيتين الأولى تعريفها والثانية بيان مكانة كانت الشرط في الإحكام الشرعية وذكر شروط الإفرق. تعريف الشرط هو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة ومنه سمي الشرط لأنهم ذو علامة يعرفون بها والشرط الصلاحة ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثال تحقق حياة الوارثة دين موت المورث شرط لتوريثه كما يأتي ويلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث فكانته في الأحكام كل حكم من الأحكام الشرعية لابد من تحككه من وجود شروطه وانتفاء موانعه ومن ذلك النراك لا يتحقق إلا بكوسر شروطه وانتفاء موانعه لأنه خلافة عن الميل وإذا كان ذلك كذلك فنقول شروط الإرث إجمالاً ثلاثة وهي تحقق حياة الوارث بعد موت الورث وتحقق موت الورث والعلم, والعلم, والعلم بالمقتضى للإرث وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال وهو المالك الأول فلابد من العلم بانتهاء حياته أو ما تجزل منزلة العلم لأن ملكه باقي ما دام حيات ومن ثم تنتهي حياته, حياته تنتهي ملكيته إذن فموته, شرط ل... و... إذن فموته شرط في وراثة المال عنه ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال بالوراثة وهو الوارث فكما اشترطنا انتهاء حياة المال في الأول يشترك وجود حياة المال في الثاني وهو الوارث لأن التملك يفرط له الحياة ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك فلابد له في هذا الحكم أن يعرف أن يعرف الأشياء التالية أولا بأي سقف من أسواف الارث يدل هذا الوارث إلى مورزه فقد يكون من الأسواف مختلفة فيها والحاكم لا يرى ثانيا إذا كان السبب هو القرابة مثلاً فلا بد من معرفة نوعها لأن أنواعها تختلف ويختلف الحكم باشتلافها ثم مع معرفة نوع القرابة لابد من معرفة الدرجة التي, التي تجمع الوارد والمورد لأن لا يكون محجوباً بما هو أقرب منه إلى الميت هذه التقاصيرات معكم في التأصي ثالثاً وإذا عرفنا توفر هذه الشروق فلا بد أن يعرف انتفاء الموانع التي تمنع من المراه فإذا توفرت هذه الشروف وانتفت الموانع تحقق الإبن المرحث الثاني في بيان أسباب الإبن وفيه مسألة المسألة الأولى بيان الأسباب المجمع عليها ومن يرث بها المراه في الشريعة الإسلامية يتوقف على توفر أسباب وانتفاء موانع فالأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره سواء كان حسيا كالحبل ومنه قوله تعالى سب ينزد بسبب إلى السماء هو معلوي كالعلم فإنه سبب للخير ومنه قوله تعالى وآتئناه من كل شيء سبباً فإن بعضهم فسره بالعلم فالسبب الصلاحة ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم لا عدم لذاته هذا ما عرفه به كثيرون فقولهم يلزم من وجوده الوجود تخرج به الشرط فانه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وقولهم فمن عدمه في العدم يخرج به المانع فانه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقولهم لذاته راجع للطرفين أي يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العجم لذاته وهو في الطرف الأول لذفع ما قد يقال يريد على التعريف بالنظر للشك الأول قاله اخترن بالسبب مانع أو فقد شر قال اخترن بالقرابة قتل أو عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورد فإنه لم يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذات السبب فلأمر خارج وهو وجود المانع أو فقد الشر وهو في الطرف الثاني لتدعيم ما يقال يريد على التعريف النظري للشط الثاني فاذا وجد وجد المسبب وهو المسبب ما اذا وجد السبب وهو الارض عند عدم السبب ما نوق في القرامة الكرامه وخلقها النكاح اول الولد فانه لم يلزم من عدم السبب عدم الهتك لكن هذا لا لذات عدم السبب المذكور بل لكونه خلقه لذلكونه خلقه سبب بل لكونه خلقه سبب, سبب اخر واسباب الاكل المجمع عليها ثلاثه الاول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطء ولا خلو فخرج بالعقد والشكه وان لحق به الولد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 وبعد وصية توصون بها أو دين ويتوارث به الزوجان من الجانبين هذه الزوج الزوجة إذا ماتت وبالعكس إجماعا فيك لا مانعك ما دلت عليك الآية الكريمة التي أوردناها آنها ويتوارثان بعقد النكاة ما داما مستمرة فإن حصل طلاق ففيه التفصيل الآفي ميراث مخلقة عرفنا مما ذكرناه قريبا أن عقد الزوجية من جملة أسباب الإبت فإذا حل هذا العقد حل كاملا وهو ما يسمى بالطلاق الجايم انتهى في الجملة لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب إلا أنها قد تكون هناك و... إذا عدم السبب عدم المسبب لأنه إذا عدم السبب وليم ما المسبب الا انها قد تكون هناك من مساكن بسببها هذا الحكم فلا يستفي الارض مع وجود الطلاق البائن وعما اذا كان حل وما اذا كان حل عقد نكاح غير كامل وهو ما كان بالطلاق الرجعي فان التوارث بينهما باق بكل حال ما دامت في العده وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ليفتضح لنا من خلال ذلك معرفة مطلقة الوارثة من المطلقة غير الوارثة بما في ذلك من خلاف وتفصيل فنقول المطلقات إجمالا ثلاثة أنواع الأولى المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضها الثانية المطلقة البائل التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق المديدة المطلقة البائل التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق بيان الوالدة وغير الوالدة من هذه المطلقات يعني هذه الامور الثلاثة ترجع الى امرين اما ان نقول رجعيه او نقول بائله تخلو ما تكون في حال صحه او في حال مرض اما اذا كانت ابانتها في حال الصحه او في حال المرض واذا كانت ابانتها في حال المرض فلا تخلو الا من متعمه بقصد حربانه من الزراد او يكون الأمر الغير <تصفيق> متهمة بقصد حلما لها من المرأة قيان الوارثة وغير الوارثة من هذه المطلقات وفاقا وخلافا أولا المطلقة الرجعية تثرف وفاقا إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما لزوجات ما دامت في العدة القيد هنا قال إذا مات المطلق وهي في العدة هذا قيد ولكنه يبين حقيقة الرجعية فإذا مات وهي في العدة هذه راجعية أما إذا مات وقد خرجت من العدة هل تسمى راجعية؟ بائن تسمى بائن هنا القيد يراد به التوضيع فقط آه. آه. ثانيا المطلقة البائن في حال الصحة لا تريد إذ معه انقطاع سلة الزوجية من غير تهمة تلحق, تلحق الزوجة بذلك وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف ثالثا المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير مفتهم بقصد حرمانها من الميراث لا ثلث أيضا رابعا المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد من متهم بسم الله المطنطقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حذمانها من الميرات وفي توليتها أربعة أقوال القول الأول أنها لا ترث مطنقا لأنها بائن منه قبل موته فانقطع إذها منه كالطلاق في الصحة وهذا هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي الشافعي له قول قديم يوافق فيها, يوافق فيها الجمهور ما القول الجديد قد خالق فيها الجمهور نعم. نعم. قول الجمهور ان هذا ليس قول الحنفيه الحنفيه يقيدوا بالعده وبغير العده والحنابله والمالكي كلهم قالوا بهذا القول لكن كل واحد له تفصيل تاع التفصيلات فالحنفيه قالوا فرقوا بين العده وغيرها لكن في المجمل القول هؤلاء الاقوال الثلاثه الحنفية. الحنفيه والمالكيه والحنابلة كلهم قالوا بانها تترث كلهم الشافعية خارق هذه الأقوى كلها وقالوا هي غير والفة لانقطاع الزوجية فقطعوا الأمر من أول الطريق نعم. القول الثاني تريث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا تريث إذا توفي بعد خروجها من العدة وهذا قول حنفية لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية القول الثالث تريث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو تقتدى لأن سبب توليتها فراره من ميراثها وهذا لا المعنى لأن سبب توليتها فراره من ميراثها وهذا المعنى لا يزول بإنقضاء العدة معاملة له بنغيب قصده وهذا قول الحنابلة القول الرابع تريته مضمقا مات بالعدة أو بعدها تزوجت غيره او لم تتزوج وهذا قول المالكيه الترجيح وارجح هذه الاقوال واضرح هذه الاقوام في نظر وقول حنابلة صحه ما عللوا به من قيام سبب التوليه في العده وبعدها فحصر التوليه فحصروا توليه في زمن العدة كما يقول الاحناف لا وجه له لان لأن البينونة منه حاصلة في العتة وبعدها وإنما, ورتو وإنما ورتوها منه معاملة له بنطيض قصده وسد للذريع وتوريتها بعدما تتزوج بآخر كما يقول المالكية يلزم عليه أن ترث من زوجين او أكثر في آن واحد والبرأة لا ترث من زوجين بالإجمع وقد يقال لا ترث من زوجين في آن واحد بالإجمع ولقد تلك الزوجين في آنين مختلفين وقد يقال لا منع من ارتها من زوجين أو أكثر ودعو الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة المزاع التي نحن بصددها وعدم توليتها مطلقا كما يقول الشافعية يجاب عنه بأمرين أحدهما أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة فيما قبر عثمان رضي الله عنه بتوليد كما ضرب بنت الاصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها في مرض موته ف في مرض موته فبنتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابه ولم ينكر الثاني أن قاعده سد الذرائع معروفه وهذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعمل بنقيض قصد بahari ا اذن القول عنه بأمرين هذان مناقشة لقول الشافعية وهو وهما ايضا دليل لقول الحنابلة معناه يا شيخ وصلت لك التي سالت عنها الامر لقول الشافعية وهما ايضا دليل للحنابلة قالوا عند المتوريد فيها فلو طلبت منك دليل على قول الحنابلة مثلا او حتى على قول المالكيه تنكر هذين الامرين ان هذا كان بالاجماع من الصحابه لان عثمان بن عفان الله عنه ورث تمامه الاصبعه القلبيه من عوف لما طلقها في مرض الموت هذا القضاء بين الصحابه ورويكا فكان كالاجماع وان قاعده سد الذرائع معروفه وهذا قصد مناقشه الاحكام الشرعيه فعوم اقصد يتعامل بنقيري اقصد هذا هذا لدليل لرجال للحنابلة وللمالكيه وايضا اجابه عن قول او عن مذهب الشافعيه نعم شوف في جماعه المساله كيف المساله في جماعه وهو كالاجماع <تصفيق> لكن, لكن لا, لا يوجد اجماع نطقي او لفظي وانما هو كالاجماع لان هذا القضاء اشتهر فهو بمثابه الاجماع السكوتي نعم تفضل المشيء الثاني ان هو يكون دليلنا الثاني ان قاعده السبب الثاني ان قاعده السبب الثاني ان قاعده السبب ولا الامام يعني ما ارى ان هذا ان بانام القصد يوجد القصد الفاسد فلا فرق بين عنده وغير عنده هو قصد قصد فاسد في يعامل بناء على ولا فرق بين عنده وبين الله الثاني من أسباب الإرث الولاء وهو لغة السلطة والنصرة ويطلقوا عن القرابة قال الجوهري يقاف بينهما ولاء بالفتح أي قرابة والمراد به هنا ولاء العتاقة أي الذي سببه العتاقة بمعنى العذر يخرج بذلك ولاء الموالاة والمهاذفة الذي سيأتي بيان الخلاف في كونه من أسباب الإرث إذن ولاء العتاقه هذا متفق على تاريخي في من خلال الموالاه والمحالفه سياتي انه من اسباب فيها ايوه وولاء العتاقه عصوبه سببها نعمه المعتق على على رفيقه بالعتق وهذا ممكن لا طول هو تعريف اصطلاحي للولاء الذي نحن بسدديه وتعريف اصطلاحي للولاء الذي نحن بسدديه وهو حل الملكيه فيه سواء كان العتق الملكيه قال عفوا حل حل الملكيه عفوا حل الملكيه, فيه. حل الملكية فيه. حلت اصوبته سببها نعمه المالك على ربيته بالعتق وهو حل الملكيه فيه سواء كان العتق هذا عتق سواء كان عتقاً منجزاً أو معلقاً معلق أعتقتك إذا مثلاً جاء فلان أو إذا ميت أنا فهذا تعليق العتق على الموت ويسمى أيضاً تجريب تعليق العتق على الموت يعني يعلق العتق على أي شيء من الأشياء تطوعاً أو واجباً بإيها إلا وعيره ولو بعوى هنا تطوع ما أن يكون تطوعاً يتطوع بعتقه أو يكون واجباً أو كفارة العتق فهنا أيضاً يحصل التوارث بهذا الولاء ولا الا غيره ولا يعني بالحلف او غير ذلك ولو غيره ولو او غيره ولو بعوض فجميع وجوه العتق يثبت فيها الولاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في قضيه باريرا رضي الله عنها انما الولاء لمن اعتق حيث علق صلى الله عليه وسلم الولاء على العتق تعليقا حكمي بعلته ويلحق به كل من تسبب بالعتق بشراء أصله او فرعه أو غير ذلك يعني هذه مسألة تفسيرية لعلها تمر معكم في الفقر من تسبب مثلا من اشترى أباه فإنه يعتب مباشرة. عنيه مباشرة ولا يلزم أن يقول أعتبتك فقالوا يشفق بهذا أيضا من تسبب, من تسبب فيه فإنه يحصل له المراء طيب أعلم أنكم أشتركات الأول قادمة ونعمل هنا طبعا لله ورحلة هذا الموضوع اذكركم بان